يَدَبّهُ ابْنَاءَ اللهِ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أIMَّهًةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 وقالت لاخته قصيه فدثرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم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 ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعيته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعيته على الذي من عدوه فوكزه موسى فتضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبيب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 قال لهم موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلته نفسا بالامس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 شيء يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قائما بدي نقول عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما ورد ما فَذَهَبَ إِلَى وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُهُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الْعِيَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيلَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ تَمْشِي عَلَى الأَثِيَاءِ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 قالت احداهما يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدا بنتي هاتين على ان تؤجرني ثمان حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك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 موسى اني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان ونلد مذبرا ولم يعقبه يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وَاضْمُنْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ اللَّهِ بِذَلِكَ بُرْهَانًا لِّمَن رَّدَّ بِرَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ضَلَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَخَافُوا أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِأَن نُّصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكَلَّمُونِ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون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 Thank mm -hmm. you. وقال فرعون يا ايها الملغى ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اهما ماء الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى وانني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فَنَبَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَالنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَلُّونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَغْضُوبِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ضَائِرًا ضَائِرًا النَّاسَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَلَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَلَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الحق من عندنا قالوا, قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفر بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا لكل كافرون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 ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين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 أبطا أفلا تعقلون أفموعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن نمتعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون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 وراءو العذاب لو انهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ما راوا العذاب وراء العداب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم الموسلين فعميت عليهم الانباء ويومئذ فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من فَذَٰلِكَ هُوَ الْأَمْرُ مَن نَّشَاءُ لَهُ خَيْرًا أَوْ نُخَيِّرُهُ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَأَرَأَيْتَ الَّذِي جَعَلَ الله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 إن جعل الله عليكم نهارا رسرا مدى الى يوم القيامه ما اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه اثَلاَثٌ بَصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُلَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لهن بالعصبة اول القوى اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ ساده في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه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 يَقُولُونَ وَيَكُنْ لِلَّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّا نَّلْلَاهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكُنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 سارَتْ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ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 ارسلت اليك وادعوا الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء